القائد واللصوص الإرهابيون احتفى صلى الله عليه وسلم بضيوف غرباء وأكرمهم ولما أصيبوا بالحمى بعد أيام لم يتخل عنهم رغم أنهم ليسوا من شعبه بل أمرهم أن يتجهوا إلى مكان أفيح ترعى فيه إبل الصدقة وهي إبل حصلت عليها الدولة من الزكاة لذا فلبنها ونتاجها مخصص لفقراء الشعب ولمساكينهم ولبقية أهل الزكاة ولا نصيب فيها للأغنياء وهؤلاء من أبناء السبيل ثم أمر صلى الله عليه وسلم رجلا بمرافقتهم والعناية بهم وتمريضهم وتغذيتهم بل طلب أمرا كشف العلم الحديث معجزة من معجزات النبوة فيه حين أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها وصل الضيوف إلى المرعى فشرع الصحابي بتهيئة المكان ثم قام بتمريضهم وتغذيتهم على مدى أيام حتى صحت أجسادهم وقويت وعندما غابت شمس أحد تلك الأيام وأغرق ظلام الليل ذلك المرعى ونام الصحابي نهض الضيوف للمغادرة وبدلا من أن يتجهوا إلى قائد الدولة ليشكروه أو إلى الصحابي ليظهر امتنانهم على عنايته وحسن ضيافته فعلوا شيئا آخر دبوا كالعقارب نحو مكان رقاده ليودعوه على طريقتهم فتح الرجل عينيه فجأة وإذا بمشهد أرعبه الضيوف الغرباء يحيطون به واللؤم في أعينهم هجموا عليه فكتفوه ثم فقوا عينيه فانفجر الدم منهما ولم يكتفوا بذلك بل قام أحدهم بنحره وتركوه يتلبط في دمه ثم اتجهوا إلى إبل الفقراء والمساكين ليسرقوها فحلوا حبالها وساقوها قبيل طلوع الشمس أشرقت الشمس على مرعا كالحداد وأقبل بعض الصحابة باكرا فإذا المرعى يكاد يبكي صامت خال لا إبل فيه ولا من يرعاها جالت العين في المكان الحزين فإذا ببركة الدم تلون مرقد الراعي المسكين وإذا بعينيه اللتين سهرتا على التمريض قد فقئتا علم قائد الدولة بالجريمة فتكدر وغضب غضبا شديدا ثم نهض بمسؤوليته الأمنية تجاه مواطن مسكين وتجاه شعبه ودولته فطلب إحضار أشخاص مهرة بتتبع الآثار ودعمهم بفرقة لملاحقة اللصوص فانطلقوا يذرعون الأودية والشعاب فلم ينتصف النهار إلا وقد تم القبض عليهم اعترف اللصوص بجريمتهم وخستهم في محاكمة عادلة تولاها أعدل قضاة الأرض دون تعذيب أو إكراه ونزل قرآن في حكم السطو المسلح وقطع الطرق